يزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأقرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم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 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين غادوا إن زعمتم أنكم أولياء فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن قتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فإن تشرُّ في الأرض وابتهو من فضل الله واذكروا الله كثيراً واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذَا أَرَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِّيٌ فَاضْبُو إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ والله خير الرازقين